فضيلة الشيخ عطي صقر يصاب بعض النساء بما يسمى بالوحم فهل له دليل في القرآن والسنة وهل ما تشتهيه الزوجة وقد لا يكون في استطاعة الزوج من ضمن نفقة الزوج على زوجته إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن وقد قرر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أن من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها الأزواد توفير الكماليات لها مما تقضي به العادة وقد جاء في حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب لمثل أبي شجاع في فقه الشافعية أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض في خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شيء ظهر أثره في تكوين الجنين بصور مختلفة بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك لكن شوهد أن بعض النساء تأتي بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات دون أن يكون هناك اتصال جنسي بينهما أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه فهل يمكن أن يقال إن التأثيرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن رأيت في سفر التكوين إصحاح 30 ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهي أن يعقوب وضع قطبانا من فروع الشجر مخططة في مساقي الغنم لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة فلتأمل هذا وهذا يؤيد الرأي القائل إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا في الأعصاب والأحاسيس وفي ذيل تذكرت داوود الانطاكي أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعه الاتصال الجنسي أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين وتحدث العلماء عن حمل الغيرة لأنها عبارة عن انفعال عصبي شديد يؤدي إلى حدوث فعالات في خلايا المخ، كما تحدث عن الحمل الكاذب وأثره في تغيرات الجسم. ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيسمئز منه فيخرج له مثله، ومداوي رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتساوب. لمن يرى إنسانا متفائبا والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان والعلم يشهد لها ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم لأن له تأثيرا على الجنين وأن يهيئ لها الجو الذي يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعه والله أعلم